إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا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 بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ البعيد، أَفَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 بي معه والطير، يا جبال أوي بي معه والطير، وألنا له الحديد، أن يعمل سابغاتهم، وقدر في السرد، وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.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 عباد الشكور، فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض، ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض ويأكل من سأته فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية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 أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل الخضّ وبدلناهم بجنتيهم جن. ذواتي أكل خمط وأفل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 وربك على كل شيء حفيظ